وعنه لا يصح لانه ما لأنه وعنه لا يصح لانه ما كان شرطا يعتبر وجوده حال العقد كالشهاده في النكاح ولنا انه معلوم عندهما اشبه ما لو شاهداه حال العقد او اشترى منه دارا كبيرا وهو في طرفها والشرط العلم وهو مقارن للعقد هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى في بيان حكم المبيع غير المشاهد وقد سبق ان قال رحمه الله ولا يصح بيع الاعيان من غير رؤيه أو صفة تحصل بها معرفه المبيع قال لا يصح البيع في عين إلا بشرط أن تكون مشاهدة أو موصوفة بصفة تتحدد بها وهنا قال فإن رأي المبيع ثم عقد بعد ذلك بزمن لا تتغير العين فيه صح هنا هناك يقول لا يصح البيع الا على شيء مشاهد معلوم او موصوف صفة تحدده هنا يقول فان رأى المبيع قبل ثم عقد بعد مدة رأى المشتري الدابة بعير او بقرة او اي مبيع اليوم ثم بعد ثلاثة أيام أو أربعة أيام عقد البيع ولم تكن العين مشاهدة حالا هنا البيع صحيح لأن المدة ثلاثة أيام أو أربعة أيام لا يتغير بها المبيع أما إذا كانت المدة يتغير بها المبيع فلا يصح البعير او البقرة رآه المرء قبل خمسة اشهر ثم جاء اليه صاحبه وقال بعيري الذي رأيته قبل خمسة أشهر بكم تشتريه فسامه فباعه عليه هنا لا يصح لأن المدة طويلة ويتغير فيها المبيع يجوز إن الدابه هزلت والدار تاثرت بالساكن بهذه الفترة فلا يصح اما اذا كان لا يتغير مها المبيع فيصح القول الاخر انه لا يصح حتى لو لم يتغير بها المبيع ما دام قد مضى مدة لانه يلزم ان يكون في العين المبيعه معلومه مشاهدة ومرئية قال لازم من مشاهدتها كما يلزم المشاهدة والحضور في كالشهادة في النكاح يلزم ان يكون عند العقد ويشهد الشاهد عند الايجاب والقبول ولا يصح لو تقدم علمه قبل ذلك وقيل فلان يشهد او مثلا اجر عقد الشهادة اجر عقد النكاح بدون شهادة ثم اشهد بعد مدة ما صح العقد لانه لا بد ان تكون الشهادة عند العقد هذا القول الاخر الذي يقول انه لا يصح يقول ولنا يعني عند من يقول إنه يصح أنه معلوم عندهما يعني هو رأى المبيع أمس أو قبل يوم أو يومين أو ثلاثة أيام ما يتغير المبيع عادة في هذه الفترة القليلة ولا أنا أنه معلوم عندهما أشبه ما لو شاهداه حال العقد. اذا كان شاهده امس او قبل يومين او ثلاثة كانه الان حاضر ما اختلفت صفته ومثل قال لو اشترى دارا كبيرة ما يلزم ان يدور عليها يشاهدها الان عند البيع هو علمها وهم الان عند الباب عند المدخل وقد اطلع عليها قبل اسبوع او قبل عشرة ايام ثم تعاقد عند الباب كفى ما يلزم ان نقول ما يتم العقد حتى يدور عليها ويرى جميع غرفها ومحلاتها اذا تبايع عليها وهي معلومة وقد رأياها ف... منذ فترة واجهزه صح البيع نعم ثم ان وجد المذيع لم يتغير لزم وان وجده ناقصا فله الخيار لان ذلك كالعيب ثم اذا تبايع الدابه التي راها المشتري قبل اربعه ايام مثلا فتم البيع ثم عند احضار الدابه وتسليمها ننظر إن كانت اختلفت فللمشري الخيار وإن لم تختلف هي هي فليس له الخيار يلزمه العقد وليس له الرجوع فيه إن كانت اختلفت فله الخيار لأنها تغيرت مثلا الأصل والغالب أن الدابة خلال خمسة أيام ما تتغير لكن افرض أنها خمسة الأيام هذه جوعت وما أعطيت على فن الخمسة الأيام تؤثر فيها أو أنها انهكت بالعمل خلال خمسة الأيام هذه باستمرار ما توقفت عن العمل والحمل والتردد ينهكها ويؤثر عليها فإذا كانت تغيرت فحينئذ المشتري له الخيار وإذا لم تتغير يتغير المبيع فليس للمشتري الخيار المشتري قال تغيرت ما هي هذه التي رأيتها قبل خمسة أيام البايع يقول هي هي ما تغيرت إن لم تكن زادت فهي ما نقصت فالقول قول من يبينه المعلف نعم وإن اختلفا في التغير فالقول قول المشتري لأن الثمن يلزمه فلا يلزمه إلا ما اعترف به إلا ما اعترف, إلا ما اعترف به وإن اختلفا في التغير المشتري يقول تغيرت خلال خمسه الأيام يا اخي انت أتعبتها أنت اتعبت هذه الدابه او اتعبت هذه السياره بالتردد يمكنها خلال خمسه الايام ما وقفت يتعاقب عليها الاشخاص من سائقين الى سائق وما وقفت لان المشتري اراد ان ياخذ حقه منها خلال خمسه الأيام هذه فاتعب السياره او اتعب الدابه المشتري يقول تغيرت ليست هذه التي رأيتها قبل خمسة أيام البائع يقول ما تغيرت فالقول قول من؟ قول المشتري لأنه غارم لأنه يريد أن يدفع فهو لا يدفع إلا برضاه ذاك دابة عنده وليس عليه خسارة وهي له وإن كان اساء استعمالها لأجل انه باعها فهو المتسبب في الضرر فيعود الضرر على نفسه اما اذا شاهد ثقتان بانها لم تتغير فتلزم يلزم البيع يتم اذا كان المشتري مثلا يقول تغيرت يريد ان يلغي البيع والا هي ما تغيرت فإذا وجد من يشهد بعدم التغير فالبيع صحيح وملزم نعم. وإن عقد بعد الرؤية بزمن, بزمن يفسد, فيه يفسد فيه ظاهرا لم يصح لأنه غير معلوم وإن احتمل الأمرين ولم يظهر التغير فالعقد صحيح لأن الأصل سلامته وإن عقد بعد الرؤية بزمن يفسد فيه ظاهرا لم يصح لم يصح البيع مثلا رأى الفاكهة في السيارة قادمة من مكان ما فأعجبته فبعد ثلاثة ايام جاء الرجل وقال لصاحب الفاكهة الفاكهة التي رأيتها قبل ثلاثة ايام بكم تبيعها قال بكم تشتريها قال اشتريها بكذا لانها تعجبه فقال بعت عليك فباع عليه الفاكهة التي رآها قبل ثلاثة ايام مثلا هذه الثلاثة الايام قد تغير الفاكهة تغيير كبير وقد لا تؤثر فيها هذه الفاكهة مثلا في ثلاجه سيارة ثلاجه انطفأ الكهرب عنها ثلاثة الأيام تؤثر فيها تأثير بليغ. ما انطفأ الكهرب مستمرة محفوظة ما تؤثر فيها ثلاثة الايام ولا خمسة الأيام وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله وإن عقد بعد الرؤية بزمن يفسد فيه ظاهرة يعني محتمل الفساد ثلاثة الايام تؤثر فيه مثلا لم يصح لا يصح البيع اشتراها المشتري مثلا ثم اطلع عليها قال لا ما هذه التي رأيتها انا رأيتها قبل خمسة ايام الله نظره مرغوب فيها الان فيها فساد البيع غير صحيح وغير ملزم للمشتري لان العين تغيرت العين المبيعه ومثله كذلك لو كان لحم مبرد او مثلج او نحو ذلك او شيء يتاثر باليوم واليومين فان البيع غير صحيح بل لابد ان يكون مرئيا الان حتى يكون المشتري على بصيره من امره لانه غير معلوم حال الشراء ما يعلم هل هو على حاله السابقة ام تغير تغيرا كبيرا نعم. فصل ويصح احتمل وان احتمل الامرين ولم يظهر التغير فالعقد صحيح اذا احتمل التغير وعدم التغير لكن ما حصل تغير فالعقل صحيح مثل ما مثلنا الكهرباء مستمر معها وما تغيرت الفاكهه فالعقل صحيح وملزم للطرفين لان الاصل سلامته سلامته وهو ما دام الاصل صحه العقود ما لم يطرا عليها شيء يفسدها ووجدت الفاكهة او اللحم او التمر او غير ذلك مثلا على حالة ما تغير فالعقد صحيح وملزم للطرفين نعم. فصل ويصح البيع بالصفة في صحيح المذهب اذا ذكر اوصاف السلم لانه لما عدمت المشاهدة للمبيع وجب استقصاء صفاته كالسلم ويصح البيع بالصفة الصفة على احوال قد تكون صفة محددة ما يختلف المبيع عن هذه الصفة ويكون المشتري بهذا الوصف كأنه راى السلعة من دار او سيارة او دابة او نحو ذلك قال مثلا لي سيارة في الرياض مديل كذا لونها كذا صفتها كذا بين حالها بيان دقيق كأن الرجل المشتري يشاهدها فهل يصح البيع وهو لم يرى هذه السيارة اطلاقا نقول لا يخلو ان كانت هذه الصفة تحددها وتبينها وتضبطها كصفات كالصفه في السلم الذي سيأتي ان شاء الله فالبيع صحيح لانه ضبطها بالوصف فالبيع صحيح وإن لم تنضبط بالوصف فالبيع غير صحيح نعم. وإذا وجده على الصفة لزم العقد وإن وجده على على خلافها فله الفسخ فإذا وجدها على الصفة المشتري وجدها قال على ما وصفت يا أخي أحسنت لكن انا لا اريد اتمام البيع بدالي لي ان لا اشتري فهل البيع لازم ام ليس بلازم ما دام ان المشتري اعترف بالصفة انها مضبوطة فالبيع لازم الا ان اقاله البائع والاقالة مطلوبة شرعا ومستحبة فإذا تم العقد بين طرفين ثم إن أحدهما بدا له أن يرجع فإن كان كما تقدم في مجلس العقد فكل واحد منهما بالخيار لكن تفرق من مجلس العقد البيع لازم ملزم للطرفين فإن بدا لأحدهما ان لا يتم البيع فهذا راجع للآخر إن أقاله الآخر فحسن وهو مستحب ويؤجر وإن لم يقله فالبيع لازم وملزم للطرفين مثل إذا تبايع سلعة بالصفة سيارة أو دار أو دابه أو أي نوع من الأنواع التي ممكن وصفها وصف دقيق فلما رآها المشتري قال احسنت الحقيقة انها مختلفت عما وصفت لي فانت دقيق بالوصف هذا اعتراف من المشتري لكن يا اخي انا بدالي لي لا اشتري فما حكم العقد لازم ملزم إلا إن أقال البائع المشتري فحسن لكن إذا لم يقله قال لا يا أخي أنا اشتريت بعدما بعت عليك اشتريت حاجة أخرى ودفعت الدراهم التي أعطيتني لهذه الحاجة فما عندي ما أرد عليك القيمة فالبيع لازم حينئذ إن لم يقله البائع نعم فإن اختلفا في التغير فالقول قول المشتري لما ذكرناه فإن اختلف يعني المشتري قال لا يا أخي ما هكذا وصفت لي أنت وصفت لي وصفا حسنا ظننت أنها على غير هذا المستوى فإذا بها تختلف كثيرا فحينئذ يقول البائع يلزمك البيع لاني وصفت لك وهي هذه كما وصفت المشتري يقول لا يا اخي ما يلزمني لانك وصفت لي صفه عاليه فوجدتها دون الصفه التي ذكرت فاختلف قال البائع ما زدت في الصفه وقال المشتري بلى أنا اشتقت إليها من صفتك فظننت أنها أحسن من كذا فإذا بها دون الصفة التي ذكرت فالقول قول من؟ قول المشتري لأنه دافع يدفع الدراهم وذاك سلعة عنده فما يلزم المشتري بأن يدفع لسلعة ما وضحت له والمشاي والمبايع ما تضرر خلال هذا لان هذه سلعته وهو جازف في الوصف ووصفها وصفا حسنا فعاد مجازفته ضررها عليه هو الذي زاد في الصفه فبطلت وفسدت البيعه فهذا له الخيار فيقول سلعتك لك ولا اريدها نعم وعنه لا يصح البيع بالصفة لانه لا يمكن استقصاؤها والمذهب الاول وعنه رواية عن الامام احمد رحمه الله انه لا يصح البيع في الصفة حتى وان وصفها وصفا دقيقا قال لا يصح لانه بيع على عين غير مرئية ومهما ضبطت بالصفة ما تنضبط فالرواية الأخرى أنه لا يصح والمذهب الأول أنه يصح البيع قد يقول قائل لما لا تصحح البيع بالصفة وقد صححتم البيع في السلم والسلم ثابت في السنة نعم نقول بينهما فرق البيع في الصفة بيع على عين محددة دار سيارة موجودة بعير بقرة شات سجادة أي شيء معينة محددة وهذه يقول مهما وصفت ما تنضبط فقد لا يجوز بخلاف ما السلم فالسلم في الذمه ليس عينا محدده بل هو في الذمه فمثلا سياتينا في السلم انه مثلا اذا باع عليه بر ووصفاه صفه مضبوطه يسلمه اياه بعد سته اشهر بعد الحصاد مثلا هذا صحيح سلم بشرط ان يدفع القيمة مقدما لكن لما اتاه بالبر بعد ستة اشهر قال لا يا اخي ما هذا البر الذي اتفقنا عليه هذا ردي وانا, وأنا اشتريت منك برا طيب ما تعين في هذا نقول خذ هذا واحضر له بر طيب مثل ما اتفقتم لان البر في الذمه في السلام، وليس عينا بخلاف ما تقدم في مثالنا فهو قلنا دار في الرياض او دابة او سيارة او بعيد محدد معين فهذا قد لا ينضبط في الصفة اما ما كان في الذمه فهو اذا لم ينطبق في هذا ينطبق في غيره خذ هذا الذي احذرته هذا ردي واحضر له البر الذي اتفقتم عليه بصفة كذا وكذا وهذه الصفه يعرفها اهل الصنف يسالون هل هذه الصفه المذكوره في عقد السلم تنطبق على هذا البر الذي احضره الرجل يقولون لا ما تنطبق عليه الموصوف في الذمه بر جيد وهذا بر ردي او وسط وهكذا فيختلف بيع العين عن بيع الموصوف في الذمه والمذهب الأول لأنه, لأنه مبيع معلوم بالصفة فصح بيعه كالسلم فيه لا. وبيع الأعمى وشراؤه بالصفة كبيع البصير بها فإن عدمت الصفة وأمكنه معرفة المبيع بذوق أو شم صح بيعه وإلا لم يصح لأنه مجهول في حقه بيع الأعمى وشراؤه. إذا كان شيء مبني على الصفة، فالصفة يدركها الأعمى والبصير، وصفة له. أما إذا كان شيء مبني على المشاهدة، وآخر مبني على النمس. واخر مبني على الذوق ففيه فرق ما بني على الصفه مثل السابق فيه روايتان المذهب صحه البيع بالصفه للاعمى والبصير والقول الروايه الاخرى انه لا يصح شيء مبني على المشاهده هذا والأعمى لا يشاهده فلا يصح البيع لا بد أن يراه مبصر مثل الدار الأعمى يدخل الدار مثلا ويقول له هذا المجلس وهذه غرفة وهذه غرفة هذا المطبخ هذا كذا يدور فيها ماي ما يدركها يدرك المكان لكن ما يدري نوعه وجودة المبنى من رداءته من كذا من كذا إلى آخره هذا ما يصح أن يشتريه الأعمى الأعمى اشترى سكر مثلا اشترى ثوب يلمس ويدرك الثوب لمسه وعرف نوعه وقماشه صح يشتري الأعمى كما يشتري المبصر ذوق سكر مثلا يصح لكن شيء مبني على المشاهدة فقط مثلا لا يدرك باللمس ولا يدرك بالذوق وانما بالنظر فقط ما يكفي كما مثلنا في البيت لانه بالبيت يختلف ما يدرك باللمس ولا يدرك بالصفة تضبطه جيدا فلا بد ان يراه مبصر للاعمى فصل ولا يجوز بيع عبد من عبيده ولا شاة من قطيع ولا ثوب من اثواب ولا احد هذين العبدين لانه غرر فيدخل في الخبر ولأنه يختلف ولأنه يختلف فيفضي إلى التنازع هذا إذا باع واحدا من أشياء باع واحد من أشياء معدودة ما يصح البيع لأن هذه الأشياء تختلف تتفاوت يقف عليه مثلا عنده قطيع من الغنم في حضيرة قال له بكم تبيع علي رأس من الغنم قال بثلاثمائة ريال واحد من هذه مثلا الغنم في الحظيره فذهب الرجل ودخل الحظيره ليأخذ راسا من الغنم ما حكم هذا البيع لا هذا غير صحيح لان الغنم تتفاوت منها ما قيمته 150 او 200 ومنها ما قيمته 300 و400 و500 فاذا اشترى ب 300 اشترى شيء مجهول ولا يصح لان الغنم مثلا ما تتساوى مهما كانت ما تتساوى لا بد يكون في اختلاف فما يصح الا بتحديد راس معين يقول له مثلا البائع اشر الى ما تريد من هذه الغنم فاشار الى واحده منها صح البيع لانه تبايع على عين معينه لكن قال نشتري منك واحد او عشرة رؤوس من هذه الحضيره لا ما يصح البيع.